تمرين, تمرين ثلاثة, ثلاثة اقرأ, واكتب اقرأ واكتب هذا مكتب هذا مكتب هذا مسجد هذا مسجد هذا قلم هذا قلم هذا سرير هذا سرير ما هذا ما <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذا كسي هذاسي <تصفيق> هذا بيت هذا <تصفيق> بيت؟ لا هذا مسجد <تصفيق> لا هذا مسجد <تصفيق> ما هذا <تصفيق> ما هذا <تصفيق> هذا مفتاح <تصفيق> هذا مفتاح؟ من هذا؟ من هذا؟ هذا طبيب. هذا طبيب. من هذا؟ من هذا؟ هذا ولد. هذا ولد. من هذا؟ من هذا؟ هذا طالب. هذا طالب. أهذا ولد؟ هذا ولد لا هذا رجل لا هذا رجل ما هذا ما هذا هذا مسجد هذا مسجد من هذا من هذا هذا تاجر هذا تاجر هذا كلب هذا كلب أهذا كلب؟ أهذا كلب؟ لا، هذا قط. لا، هذا قط. هذا حمار. هذا حمار. أهذا حمار؟ أهذا حمار؟ لا، هذا حصان. لا، هذا حصان. وما هذا؟ وما هذا جمل. هذا جمل. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا ديك. هذا ديك. من هذا؟ من هذا؟ هذا مدرس. هذا مدرس. أهذا قميص؟ أهذا قميص؟ لا. هذا من لا هذا من